عصريا على موقع دي جي تيمو بكم مين المغلوب مين اللي محاولتش صبرك ايوب ماسكه وما سبتش لو حملت الدنيا ثابت وما ملتش قدها وقود شايل وما شلتش اي قفلتت دهب بس ما بتعدش يا ملف بس انت ما تهدش اصلاك مظهر مبهر مدش انا مين زي انا مظهر عشان مذهل لسه ألف كلمة ماتقالتش لسه ميت بطولة ماتحكتش لسه فرحة لي لسه ناوي والحكاية ماتتش لسه فرحة متسبالي جاية جاية جاي جاي شلاني لسناوي و الحجاي مندش و هي افراد ساد و ما غلبتش يا مذاق بس ما بتعديش يا ملف بس انت ما توجه اصل مسلم به رم و من اين زاي عصريا على موقع دي جي كيمو دقو لو هدوا الدنيا ما تهدش مين زيك مزهل مدش بنك مصر